و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد ب د أ ن ا في الاسبوع الماضي بالكلام على شروط القاضي وقلنا إ ن من شرطه أ ن يكون مسلما و أ ن يكون مكلفا فلا يصح قضاء الكافر لا يجوز للكافر ان يتولى منصب القضاء كما لا يتولى منصب القضاء صغير و أ ن يكون حرا ذكر فلا يتولى منصب القضاء عبد او من, من به رزق ولو كان مبعضا او ا م ر أ ة وقد ت غ ر ق ن ا الدرس كله في الكلام على ا ل ح ك م ة في جعل القضاء بيد الرجل لا بيد ا ل م ر أ ة و أ ن يكون سميعا بصيرا ف إ ذ ا كان لا يسمع لا يستطيع أ ن يقضي وهذا شرط ما يختلف فيه وكذلك إ ذ ا كان أ ع م ى ف إ ن ه لا يصح أ ن يتولى منصب القضاء ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يرى أ ش ب ا ح وصور الذين يتقاسمون أ م ا م ه و إ ن كان الانسان في كثير من ا ل أ ح و ا ل يستطيع أ ن يميز ا ل و ا س ف ه السمع لكن لا شك أ ن للبصر أ م و ر ا لا يستطيع الانسان ب و ا س ف ه السمع أ ن يدركها كما أ ن ه لا يستطيع ان يدرك ب و ا س ط ة البصر كثيرا من أ م و ر ه يدركها ب و ا س ط ة السمع فلا بد في القاضي ان يكون بصيرا ف إ ن قيل إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف عبد الله بن أ م مكتوم حينما استخلفه على ا ل م د ي ن ة وهو أ ع م ى أ ج ا ب أ ص ح ا ب ن ا على هذا ب أ ن ه إ ن م ا استخلفه في إ م ا م ة ا ل ص ل ا ة دون الحكم و أ م ا في الحكم فلم يستخلفه وشرط ا ل ن شروط الصاده أ ن يكون ن ا ط ق ا أ ي متكلمه المراد بالنطق هنا ليس النطق الذي نتكلم عنه في علم المنطق وهو ا ل ت د ي ر و ا ل إ ر ا د ة ا ل ت ف ك ي ر و إ ن م ا المراد بالنطق هنا أ ن يكون ناطقا ا ن لا يكون اخرس فلا يولى ا ل أ خ ر س منصب القضاء و إ ن كانت ا ل إ ش ا ر ة تفهم و إ ن كان قادرا على ا ل إ ف ه ا م ب و ا س ط ة إ ش ا ر ا ت ه الا انه لا يولى لعجزه عن تنفيذ الاحكام وإشتاق أن يكون كافية الكفاية هي أن يكون أهلاً القضاء وتنفيذها فإذا لكن م ي قادراً ع ل ى إمضاء الأحكام و ت ن ف ي ذ ه ا ب أ ن ا ن ضعيفاً يصدر ليس الأحكام لكنه قادر ا ً على ت ن ف ي ذ ه ان فلا يصح أ ي ت و ل ى م ب القضاء و ل ذ ل ك ق ا ل ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م لأبي ذ ر ي ا أ ب ان ا ت تتأمرن عنه ل ى ث و ل ا تدين م ا ل ا م ينهه لعدم قدرته من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ق ل ي ة أ و لعدم معرفته ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و إ ن م ا ل ه ا ض عن هذا ل أ ن ه يوجد فيه ضعف ودين يوجد عنده رقه لا يستطيع معها تنفيذ ا ل أ ح ك ا م والقضاء يحتاج ل ق س و ة في كثير من ا ل أ ح ي ا ن فقط ليزدجروا م ن يك حازما ف ت خ س ي ا ن ا على من ي ر ح م لم ه فإذا ي ك ن ق ا د ر على ت ن ف ي ذ أ ح ك ا م ه فانه لا يولى القضاء فالمراد بالكفايه اذن بعض الفقهاء فسر الكفايه أي القيام بأمور القضاء لا بأمور بكبر يكون يكون مرض يعني مغفلا مختل س اي بعضهم ب ا ل ل القيام ق ب ا ض ا ء بأن تكون ف ه قوة على تنفيذ ل ولا ح ق بنفسه ع ن أن يكون بامور ن ن القضاء لا ي وهذه ج د د ع ن غفلة ولا يوجد عنده خلل في وفي نفس كافية ف ولا خلل قدرة يوجد الوقت توجد تبكيره يستطيع ي عنده عنده أن ن بواسطتها أحكاما عجل الشروط يوجد فيه ه في وهذه ا ل ب د ا ئ ي ة ما تحتاج إ ل ى إ ع م ا ل ذهن لا تحتاج إ ل ى تفكير ما يختلف فيها أ ن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا كافيا ولكن الشرط المهم في أ م و ر القضاء والذي يغفر عنه كثير عنه من ا لا ن س أو ا ل ذ يتصوره لا ي كثير من الناس هو أ ن يكون القاضي مجتهدا فقد شرف الفقهاء جميعا في القاضي أ ن يكون مجتهدا وذلك ل أ ن ه يريد ان يقضي بين الناس لا يقلد الآخرين يستطيع في أن هذا القضاء هو الشرط الاساسي في القاضي وما نجده اليوم أ و ما وجدناه من صور القضاء منذ عصور ط و ي ل ة وزهور ك ث ي ر ة أ ن ه كان يتولى منصب القضاء أ ن ا س ليسوا بمجتهدين هذا رائع كان موجودا إ ن م ا اضطر ا ل ا ه ا ل أ م و ر أ ن يولوا من ليس مجتهدا لعدم وجود المجتهد فاذا ل ل ر و ا وجد المجتهد فلا ذكر ا هنا ف يولى م د ا غيره منصب القضاء إذا وجد المجتهد الذي الشروط التي ذكرها ا ل أ ص و ل ي و ن في المجتهد المطلق ما يريدون بالمجتهد هنا م ش ا ه د ا في أ ح ك ا م القضاء خ ا ص ة الحياة لأن القضاء يتعلق الخصام الناس الخصام الناس المعاملات الخصام الناس الخصام الناس بأي أمرا أمور من يعني بين بين بين بين ذكاء أتحا يقع يقع يقع يقع في في في في كل جانب ج من جوانب الحياة ولذلك ا ا ن ب ح ي ا ة و ل لابد أ ن يكون القاضي مجتهدا عالما في كل أ م و ر ا ل ش ر ي ع ة حتى يستطيع أ ن يفض الخصومات والمنازعات ا ا ا ل ت ص ا م يتطرق لكل جانب من جوانب ا ل ح ي ا ة ولذلك لابد أ ن يكون القاضي مجتهدا أ ي أ ن يكون عارفا ب أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة كلها ولذلك شرط فيه الشروط التي يذكرها الاصوليون في المجتهد المطلق وهو ا ل إ م ا م الذي يضع لنفسه أ ص و ل ا ويفرع عليها ك إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة و ا ل أ و ز ا ع ي ومالك والشافعي و أ ح م د و أ ب ي ثور و ا ل أ ئ م ة المجتهدون الذين ج ا ء و ا في الصدر ا ل أ و ل وهم كثر المجتهدون ليسوا محصورين ب ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه و إ ن م ا هم كثر ولكن الذين اشتهروا من المشتهدين والذين من بلغوا د ر ج ة الاجتهاد ا ل م ط ل ى ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة أ ب و ح ن ي ف ة ومالك والشافعي و أ ح م د و إ ل ا ف ا ل م ش ت ه د و ن كثر لكن مذاهبهم لم تنقل إ ل ي ن ا م ت و ا ت ر ة لم يوجد لهم اتباع يحافظ و ا على أ ق و ا ل ه م وعلى كتبهم وعلى علومهم ولذلك لم يبق لهم إ ل ا فتاوى أ و آ ر ا ء أ و أ ق و ا ل منقوله عنهم بالكتب والنقل في كثير من الحالات, يعني في كثير من الحالات نقلا ا ح ا د ي ة ولذلك يقع فيه خلاف بين النقله والذين نقلت أ ق و ا ل ه م م ت و ا ت ر ة إ ل ي ن ا هم الائمه الاربعه الإمام مذهبه حتى القرن ا ل ث ا ل ث أ و السابع الهجري كان منتشرا ويتعامل الناس به ي د ر س ويتعلمونه ن و لكنه بعد ذلك اندثر لم يبقى له وجود إلا في بطون الكتب الإمام حنبل الآن كملهب الإمام مذهب أحمد يبقى في يعني بطون مذهب وجود الأوزائي السعودية تدرس الانقراض ولولا بن طريق مدارسها و و ج مذهب ا ا إلا ي ا د مالك ي يعني ن م اكثر ما حنبلي انتشارا من مذهب الامام أ ح م د في أ ف ر ي ق ي ا ف ي شمالها وفي جنوبها الناس يتعبدون أ و يتعلمون مذهب الامام مالك المذهبان المنتشران انتشارا عظيما هما مذهب امام ل إ الشافعي ومذهب الإمام ابي ل إ م م ا أ حنيفه ة المرتبة نعم مراتب المجتهد فالاقتهاد أولا الأولى الذي شروطه ا لانه أ ئ م ة ه ن في الفقه لأن هنا لم يريدوا أن ي ت ك ل م ان يتكلموا على المجتهد المطلق, المطلق ضمن آداب أو ضمن شروط القاضي. القاضي الدرجة الثانية من الاجتهاد المشتهد المنتسب المشتهد, المنتسب هو المشتهد الذي يصل درجة الاجتهاد إمام الأئمة الإمام يصل لكنه على أصول إمام الأئمة فينتسب إليه مثل درجة يعتبد من من فينتسب هو محمد بن الحسن الشيباني و م ث ل أ ب ي يوسف في مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة مثل س ح ن و ن في مذهب ا ل إ م ا م ي مالك محمد ث ل الإمام م بن جرير الطبري الإمام محمد ا م م بن المنذر ا ل إ محمد ا م م بن نصر المروزي المنذر الامام إ م ب ن الشافعيين ن أ ص ح الشافعي ب ا ونقلوا الشافعي مذهبه إ ل ي ن ا إ ل ا أ ن ه م صاروا م ش ت ه د ي ن مطلقين بلغوا د ر ج ة الاجتهاد المطلق لكنهم م ن ت س م و ن ا ل إ م ا م الشافعي ل أ ن ه م يعتمدون على أ ص و ل ه في التفريع ولكنهم أ ي ض ا قد توجد لهم أ ص و ل يخرجون بها عن امام الشافعي فهم ائمه م ش ت ه د و ن اجتهادا مطلقا ا ل د ر ج ة الثالثه ة م ش ت ه د ا ل م ر ه ب إ ن س ا ن ما يصل ل د ر ج ة الاجتهاد المطلق ولا ل د ر ج ة ا ل م ش ت ه د المنتسب لقصور ا ل آ ل غتو إ م ا في ا ل ل غير ة وإما ف الأجلة النقلية ا علوم ل في في ق آ ن و ا وإما ل س ن ة ف ي الاطلاع على آراء الفقه وإما اصطباط الحكام الحقية الاجتهاد على المطلق عندهم عن قصور درجة في يعتمد على أ ص و ل امام الامام الاسلام ا ع ت م ا د كليا وعلى فروعه فيقيس و ا ق ع ة حدثت ليس فيها نص ل ل إ م ا م على و ا ق ع ة قد حدث ل ل إ م ا م نص فيها فيقيس هذه بتلك او أ ن ه يعتمد على أ ص و ل ا ل إ م ا م فيستنبط من الشرع بواسطتها مباشره ة نعم ب م ج ت ه د بدر ليس م ع ن ا هذا أ ن ه يقلد ل ل إ م ا م في ك لا شيء ل قد تكون له آ ر ا ء ك ث ي ر ة جدا خرج بها عن المجتهد ا ل إ م ا م ا ل أ ص ل ي الا ذ ي يقلده ل إ أ ن ه يعتمد في معظم فقهه عليه وهذا له نظائر كثر وانا الي كتاب الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعيه ة و ه ذ الاول ا من نوعه في هذا ا ل م وذكرت ض و ع الشافعيين لما أبقاب صنف من في أحد ه ا ذا لكل ل بلغوا الاجتهاد المذهب ذ ذ ي في ن نعم و درجة ر ت ك ل واحد منهم بعض أ ق و ا ل ه التي شذ بها عن المذهب أو خ او ل الإمام ف بها أ بعض النوادر التي تعرف عنه بعد ذلك عندنا يجد مجتهد مجتهد ذلك الذي الفتوى المجتهد الفتوى هو الذي لم يصل ل د ر ج ة مجتهد المذهب ليست له وجوه و أ ق و ا ل في المذهب و إ ن م ا ر ج ح بين أ ق و ا ل الاصحاب المجتهدين في المذهب مثل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى مثل ا ل إ م ا م الرافعي هؤلاء و إ ن البشر جميعا عال على كتبهم و ث ا ر ت بكتبهم الركبان وبلغت شهرتهم لكل ب ق ع ة من بقاع العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ل ا أ ن ه م رغم هذا ما ب ل نعم و ا درجه الاجتهاد لو نظرت في النووي كتاب إمام ينقل ل الأطحاب ي ذ ك في المثل س أ ل قولين ة و ا وربما زاد بينها بينها ث ة وأربعة وخمسة وستة ويرجح يرجح عن ذلك وليس م ع ن ا هذا أ ن ه لا ر أ ي له نهائيا نعم في كثير من الحالات يبني ب ر أ ي ي يقول أ ن ا أ ر ى هذا هذا ولكنني ا م أ ر ى هذا ولكن هذا شيء نادر ويسير جدا لو تتبعنا كتب ا ل إ م ا م النووي كلها لوجدناه لو في حوالي أ ر ب ع ي ن أ و خمسين م ل يقول ا ل ر ا ج ل ل يقول ل ل من حيث ا ة كذا يكتبه ما الذي الراجح ما يقول يعني يقول ل ل حسب ما أرى من حيث ا ل ق و ة يدل على هذا لكن المذهب هو هذا ولا يقول هذا مذهبي ذ ه أو هذا الذي ا أ ن ا التزمه نعم فهذا يسمى م ش ت ه د فتوى مشتهد, تتوى. مشتهد تتوى. نعم. فهذا الإمام هذا النووي الذي يظن الناس أنه أعلم إمام ما من الأئمة、نعم. وبعد ذلك الإمام ا نقله حجر ي المذهب وحفاظه هؤلاء إن لم يصلوا درجة يعني حتى الواقع ما يستطيعون للمذهب نعم الذين يحفظون المذهب ويستظلون كل من عن أي جزئيه من جزئياته لو ج و س أ ل ت عن أ ي ج ز ئ ي ة من جزئيات الصدق يذكر لك فيها ن ق ل إ ما ا ل يوم ما يوجد بهذا نظير أ م ا نحن فجهله والله ما أ ق و ل اصدق والله ما أ ق و ل هذا م ج ا م ل ة و إ ن م ا اقول الذي اعرفه عن نفسي و ا ل واحد و أ د ر ى بنفسي نحن جهله نحن متطفلون على موائد العلم ننظر في كتب الفقهاء فنفهم بعضها ولا نفهم بعضها ا ل آ خ ر ننقل للناس ما نفهمه ونحاول أ ن نفهم ما لم نفهمه نحن لا حفظنا المذهب ولا استظهرنا فالذين حفظوا المذهب او المذاهب ويسالون مذهبين وهذا ما يقال له لا م ش ت ه د فتوى ولا م ش ت ه د مذهب و إ ن م ا ح ف ظ حفاظ المذهب ونقلته ل أ ي ن ه من ت ا س ا ن من للهتونة ن ا الأزهر في يحفظوا يحفظ مثل م ه ج رهر قلب ي ح ف ظ مثل منهج كثير ج د ا الثلاث ا حتى ك ن و ا ي ح في ظ و ن منهج مثل إسلام الازهر ل ي عن قلب ن ع من ومع لو هذا جئت ا ق ش ت ه م ف ي كثير من ا ل م ت و ن ي عن ي يسمى ما من ا ح ف ظ ا ل م ذ ه ب و ن ق ل ت ه هكذا كانوا يقولون عن أنفسهم ولكن اليوم اختلط ا ل ح ا ب ل بالنابل والحق بالباطل وصار الناس ي ت ف ض ل و ن المجالس ويزعمون أ ن ه م علماء و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه م دون هذا وربما ي ق و ل و ن كذلك لكن انا اتكلم عن نفسي أ ن ا من الجهله ة أجيد في الكتب وأستطيع أن في النظر الكتب للناس ما أقول او... ف م فأوعدمه نعم ه فيه ف أ م ا ا ل ط ب ق ة ا ل أ خ ي ر ة وهي نقله المذهب وحفاظه فلسنا في هذا الوادي نحن بعدا ي و ن عن ه ذ الوادي بعدا كبيرا نسال الله تعالى أ ن نعلمنا نحن نتعلم ونحاول أ ن نصل نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا نعم إذن المشتهد مشتهده ومرادهم الآن الشرط القاضي المشتهد المطلق المشتهد المطلق قال يكون أن فيه يعرف من وطبعا ا ما يتعلق بالأحكام ل يتعلق كل س س ن يعني أن يمكن ة آية يعرف ب منها حكم في دين الله تعالى في و ط هذا ب ا ل ن س ب ة للايات ي ت المختصة بالأحكام ا ل آ ا ل م خ ت ص ة بالاحكام هي ا ل ي ل ة خ م س م ئ ة ح د ي ث حديث أو حديث لا تزيد عن ذلك. ولكن الأحكام ولكن ستمائة تزيد لا ذلك ل عن ش ر ع ي ة لا تستنبط فقط من الاحاديث آ ي ل ت ح المتعلقه بالاحكام فربما ق ر أ ن ا آ ي ة في القصص واستنبطنا منها حكما شرعيا ا ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ليست م ت ع ل ق ة ب ا ل آ ي ا ت ا ل م ن ص ب ة على الاحكام م ب ا ش ر ة بل تتعلق بكل كتاب ا لذلك ل تعالى ل ه و يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يستنبط من كل آ ي ة من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم حكما شرعيا نعم فقالوا يشترك في المجتهد ان يعرف من الكتاب والسنه ما يتعلق بالاحكام ليس ش ر ط ان يكون حافظا ب ا ل ق ر آ ن قد يحفظ ا ل ق ر آ ن وقد لا يحفظ ا ل ق ر آ ن لا شك أ ن من حفظ أ ف ض ل ممن لم يحفظ ليس من شرط ان يكون حافظا ب ا ل ق ر آ ن لكن الشرط أ ن يكون عارف بكل آ ي ة يمكن أ ن يستنبط منها حكم شرعي و إ ل ا فلا يفتي ولا ي س ت ه د أ م ا ان يقول الله غابت غاب عني الجليل الشرعي فاسيت بالفتوى ا ل ف ل ا ن ي ة هذا اسم متجرع على دين الله هذا أ ن يقول إ ن س ا ن يسترعى مساله فيقول الفتوى فيها كذا فحينما يقال له اخي ما قرأت, أنت يقول أنا قرأت ما قرات الحديث الفلاني يقول انا الحديث ا ل ي قرات الحديث الفلاني يقول مستريع اسرائيل شرع الله تعالى. الذي يقول الله على الدن الله تعالى لشرع الله هذا غاب هذا ذنبه عن تعالى محرف لشرع أنت الاجتهاب قبل أ ن تجتهد يجب عليك أ ن تصل ل د ر ج ة الاجتهاد ف إ ذ ا وصلت عند ذلك تجتهد أ م ا ا ل آ ن أ ن ت لم تصل ل د ر ج ة القارئ الذي يجيد ا ل ق ر ا ء ة فلا يجد لك أ ن تفتي ه نعم يعرف من الكتاب والسنة يعرف يتعلق ما بالأحكام فشرطاً الكتاب آية أو كل حديث كل كل أو يتعلق به ح ومعنى ش يكون ي وإلا عارفا فلا به م معرفه الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوب يعني أ ن يكون عارفا بعلم و ص و ل الفقه طبعا هنا ما ذكر كل الشروط وقد قلت لكم إ ن ه لم يعقد هذا الفصل لبيان شروط المجتهد ي مطلق وانما ذكر بعض الشروط التي لا بد للقاضي أ ن يتصف بها معرفة العام والخاص. ليس أن يعرف هاتين الكلمتين هاتين الكلمتين يرددهما من من العام ما العام يعرف يعرفون حراب الجهلة والخاص هاتين هاتين الذين لا حلالا لا طهارة نجاح فهذا والخاص ليس يعرفون هو والخاص أن حتى يجب علي ان يدرس اصول هي الأشياء التي لا ا تخطر هل التخصيص يعتج كل شيء أم أن التخصيص على بعض الفقه دراسة ويدرس ا ة مستفيضة ي فيها المطلق ع ا والخاض ويدرس فيها ا ل م والمقيد ويدرس فيها المجمل والمبين ويدرس فيها الظاهر ة والمول ؤ ويدرس فيها دلالات الالفاظ أ ل ف ظ أ أن ن نحن عبتنا ن ما ه م ه كلها ا الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لقواعدلغة العرب فلابد دلالات ا ا عليه ل ل يعرف وسنة نبيه أن ف أ لابد الحروف لابد الكلام ومعانيها موافع أن أن يعرف يعرف نعم ف إ ذ ا عرف ما يتعلق بالكتاب و ا ل س ن ة من ا ل أ ح ك ا م وعرف من الكتاب خاصه وعامه ومجمله ومبينه ة المجملة عندنا آيات ا مجملة فقول ل ل تعالى ما بينت نعرف الصلاة الصلاة؟ الصلاة؟ ما نصليها؟ الآية ما هذا؟ لو قرأ الإنسان نصلي؟ لو القرآن ألف يصلي؟ أقيم قرأ نقيم نقيم كيف كيف كيف كيف يجد فيه كيف مرة أ ق ي م ا ل ص ل ا ة كيف نقيمها نصلي على رؤوسنا أم أ على ي ي د ن ام أ على أ ر ج ل ن ا ماذا نعمل ب ا ل ص ل ا ة نضع أ ي د ي ن ا على رؤوسنا على صدورنا نرسل أ ي د ي ن ا نركع ولا ما نركع ن ز ج د ولا ما ن ز ج د نسجد سجدتنا عشره سجدات ما لا ل ر ي ما نعلم ماذا نقول في قيامنا ماذا نقول في ركوعنا ماذا نقول في سجودنا ماذا ن ق ل في س ل ا ت ن ا ماذا نقول في سجودنا ماذا ن ق و ما ي ج ب ه ن ا ماذا نقول في سجودنا هذا يقال له مجمل يحتاج إ ل ى بيان وما من مجمل إ ل ا و بين م ن ت ق ل النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى حتى بين لنا كل ما يتعلق ب ا ل آ ي ا ت ا ل م ج م ل ة من بيان فلا بد أ ن يعرف المجمل والمبين ولابد المبين الذي المجمل لابد الناسخة هذا بين به أن أن يعرف يعرف من المنسوخ هناك آ ي ا ت نسخت من ا ل ق ر آ ن الكريم خطا و ه ن ك آيات نسخة فلا ي ا ق ر آ ن ل ك ر يجوز م خطعة فلا ل إ ن س ا ن أ ن ي ق ر أ آ ي ة من ا ل ق ر آ ن م ن س و خ ة ثم يقول حكم الله تعالى هو كذا أن يقرأ قول الله تعالى والذين منكم لِأَزْوَاجِهِمْ يجوز قول وَالَّذِينَ يَتَوْفَّوْنَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِلَّةً كذا مِنْكُمْ لا تعالى مَتَاعٍ إِخْرَاجٍ وَحَوْلِ يقرأ أن غَيْرَ ويقول عده ا ل م ر أ ة التي يتوفى عنها زوجها أم تعتد س ن ة ك ا م ل ة ل أ ن هذه ا ل آ ي ة وردت في ا ل ق ر آ ن الكريم وراء قوله تعالى والذين م ن س ولكن خ ة و العلماء قال لا ا م ر ت بالتقديم و ا ل ت أ خ ي ر فقد تكون ا ل آ ي ة م ت ق د م ة في التلاوه ة ل ك ن ا ا متأخرة في النزول لكنها ن ز و ل ل م ت أ خ ر ة في النزول وهي التي تكون ن ا ف خ ة لا بد أ ن يعرف النسخه وضوابط النسخ ما هي الاشياء التي, الأشياء التي لا تنسى العلماء في موضوع النسخ بعض العلماء أ ن ك ر ا ل ن س خ نهائيا فأنكر النسخ وهذا الكلام ليس بصحيح قال الله تعالى ما ننسخ من ننسخ آية أ ولذلك ربما نظرت في بعض الكتب التي ت صنفت في النسخ فيقولون آ ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة نسخت عشرين آ ي ة و ا ل آ ن الفلان نسخت م ئ ة آ ي ة هذا الكلام أ ي ض ا فيه إ ف ر ا ط وغلو ليس بصحيح هناك ضوابط للنسخ متى نلجا إ ل ى النسخ ومتى لا نلجا إ ل ي ه متى نعتبر أ ن ا ل آ ي ة ن ا س خ ة ه ل ا ك ضوابط لا بد منها فلا بد أ ن يعرف ناسخ ا ل ق ر آ ن ومنسوخه ط ب ع ا هذا كله يعرفه ليس بالتقليد إ ذ ا كان يذهب ف ي س أ ل الشيخ الفلاني ثم يقول هذه الايه نسخه هذا ليس م س ت ه د ا هذا صار مقلدا هؤلاء اليوم الذين يعني ينعقون ع ي ي ن بالاجتهاد يقول الشيخ ع ن م المجتهدون كذا ف ي س أ ل الشيخه ويقول الحكم كذا هو مقلد أبشع أنواع التقليد في الدنيا. الشافرية الدنيا ومالكة التقليد انترك في ترك ابا ح ن ي ف ة واحمد ترك السفيانين ترك فلانا وفلانا وصار يقلد بعض الناس في هذا العصر وهو يقول انه مجتهد ل ي س المجتهد مجتهد هو الذي اذا ف ل غ ت عن واقعه لا ع ل ا ق ة له لا بزيد ولا ب ع م ر يقول لك ا ل ا ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة كذا فيتكلم لك على كل ما يتعلق بهذه ا ل ا ي ة مما سنذكره الان بعد قليل يجب علي ان يعرف ا ل س ن ة ا ل م ت و ا ت ر ة وغيرها ا ل م ت و ا ت ر ة ف إ ذ ا قال لك والله هذا الحديث قال عنه السيوفي او العراقي او قال عنه ابن ل حجر أ و ق البخاري عنه ا ل متواتر مقلد. هذا هذا مجتهدا المجتهد الذي في السنة حينما نقلتها هذا الحديث متواتر مقلد المجتهد ليس يقول لقد هو في فوجدت أن إيمان الشابع كتاب الأم يذكرك الحديث ويقول هذا الحديث لا يرتضيه أ ه ل العلم بان ل ل ح د ي ث أ فيه فلانا وهو مجروح ما ن أ خ ذ في روايته هذا المجتهد المجتهد الذي الإثناد هذا الإثناد يصلحها أما هذا الذي يقول والله قال البخاري هذا الحديث、صحيح. هذا هذا هذا السماء السابعة سماء البخاري فيقول لم يقول مقرد من عندي ينظر في صحيح أو سوى صح إلى رضي الله تعالى عنه لا مانع كلنا نقلد وكل أ ص ح ا ب ن ا يقلدون لكن نقول كيف يكون ا ل إ ن س ا ن م ج ت ه د ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعرف المتواتر وغير المتواتر م ج ت ه د المطلق هو الذي يعرف المتوافر بنفسه يعرف ا ل حال م ت ص ل و الرواه م س ل المتصل هذا حديث ه حديث مرسل يعرفه بنفسه لا بتقليده للآخرين يعرف يعرف حال قوه وضعفه ذ الذين ا الراوي هل روايته لا روايته اليوم الأصفار الصغار هؤلاء الصبية الله تعالى لأنهم لا هل تقبل تقبل لأنهم يعبثون يجدون من يؤذبهم بشرع أم من هؤلاء الصدقه يفتح الوعد في كتاب فيجد ان ي ق ر أ في ميزان الاعتدال قال فلان في روايته ليست صحيحه ولكن في نفس الوقت يقرا و ا ث ق ه فلان و ا ث ق ه فلان و ا ث ق ه فلان فيترى كيف يعمل هل يرجح جانب التعديل ام انه يرجح جانب التجريح هذا امر سهل في هذا العصر كل الناس مجتهدون هذا العصر كل الناس كل مجتهدون كلنا س ل غ و ا درجه الاجتهاد لكنه على ا ل أ ئ م ة صعب هذا صعب على ا ل أ ئ م ة جدا جدا ليس ب ا ل أ م ر السهل وليس ب ا ل أ م ر الهي وليس ب ا ل أ م ر اليسير هنا تظهر ع ق ر ي ة الحفاظ و ع ظ م ة المحدثين و د ق ة العلماء في هذه المواطن هنا تظهر البراعه ة و ت ظ ر هنا لما مسلم يقف يقول أ ن ا أ ع ر ض كتابي الصحيح على أ ب ي زرع الرازي ما ضرب عليه أ ب و زرع أ ح ل ف ه من كتابي لكن أ ه ل العصر ما يقولون كمسلم ل أ ن ه م بلغوا د ر ج ة لم يبلغها مسلم إمام الإمام إمام إن مسلم ما قال كما مصر من المسلم أما مسلم المسلم قال العصر بالدرجة كتابة يقول أهل بدرجة أعلى بدرجة المسلم. المسلم على أبي لكي ويبين له فقد يتقد كان يبدو صحيحه أبي ويبين فيه أنه خطأ عرض زرع درجة ليحذفه وما كان فيه من صواب ليبقيه هكذا عمل الامام إ م الترمذي ا يقول في أ و ل حديث في الكتاب وقد س أ ل ت ا ل إ م ا م البخاري فقال كذا وقد س أ ل ت م ح م د بن إ س م ا ع ي ل فقال كذا ي س أ ل بعضهم بعضك وبكل تواضع وبكل منه يتعلم منه. ودون هذا في ا ل كتابه ا ت السرمدي كتاب ذ ي الآن ب ع الزرس افتعوا كتاب ل ر س م ذ في أ ي جزء من أ ج ز ا ئ ه سوف تجدون هذا هؤلاء فيه به وهو أهلا به الثلية الذين ينظرون اليوم في كتب الرجال اعتدال الإمام الدالي اعتدال كل رجل ولو تكلم الناس ليس لأن كتاب ميزان ميزان ينظرون في يمكن يقرأ في كتاب اعتدال. في اعتدال ذكر موجد كتب يتكلم بعض ذكر فيه الائمه الكبار ولكنها ف في ف كتاباً تم تقدم من جث ي وهو موثق ل ذكر ح و الاحقاد ي رجل من ل ل فكلم بهم والضغائن التي كانت توجد في قلوب كثير من الناس ما أحد من النقل. حتى الشافعي حتى الإمام مالك النقل الشافعي انتقد سنب أحد حتى حتى ا ن ت ق ل حتى ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل وقد ذكر الامام الذهبي في كتابه جزء في م ا تكلم فيه وهو موثق اول واحد امام احمد بن اذا كان هؤلاء فمن الذي يذهب من الجرح في هذه الدنيا نعم فأمر ليس أن ينظر الإنسان فأمر في الكتاب ويقول والله قوي بعيد لا ليس الكتاب وخبره تصير عند ا ل إ ن س ا ن ب ك ث ر ة ا ل م م ا ر س ة لنقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن الطالب يجلس أ م ا م ن ا ي ق ر أ ا ل م س أ ل ة ا ل ف ق ي ة يقول الماء ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م طهور و ط ا ه ر ونجد تحفظ هذا لكنه لو جئنا و س أ ل ن ا استطيع ن س أ ل م ا ئ ة م س أ ل ة في الماء فقط لا غير ولا يجيب عليها مع انه فهم الموضوع لماذا لكنه مصرح م عنده ا ل ل في بدايه ل ل م ع ب ا ل لكن ولو ر ر الطلب ن ة ما يكون الامر بديديا عنده كلكم تدرسون في ا ل مدارس الرياضيات في ب د ا ي ة ا ل أ م ر تكون ا ل م س أ ل ة ش ا ق ة علينا م ا نستطيع حلها لكن حينما نترقى في د ر ا س ة الرياضيات إ ل ى الصفوف ا ل م ت ق د م ة العليا نجد أ ن ا ل أ م و ر التي كانت تشق علينا منذ خمس سنوات لا م د ي ه ي ه ما نفكر فيها نهائيا ولا يحصل ببالنا أ ن ن ق ر أ ه ا حين ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن منا كتابا في ا ل ل غ ة ي ق ر أ ا ل ك ل م ة ي ف حظها لكن ما ت ص ل ر م ل ك ة عنده ربما ي ق ر أ الكتاب س ن ة وسنتين بعد عشر سنوات من ممارسته ل ل لو تعال قرأ تجد ي ه صعوبة وكنت تواصل صار صار يستطيع عنده عنده العلوم علم العلوم وكنت تقول بالنهار بالأجفانين بديهيا لك لكن أن لأنه الليلة لا لا لا اتهى المفتدئ ما لأنه صار بديهيا, لكن ما صار بديهيا ولا يصل بسنة ولا يصل يقرأه الشرعي بسنة ما ملكات من فما بالعلم بلحظات الذي تدخل فيه علوم ك ث ي ر ة تشابك بعضها ببعض من أ ج ل أ ن ي س ت ط ي ع ا ل إ ن س ا ن بواسطتها أ ن يستخلص الاحكام الشرعيه ة من أجل ل ذ ا هذا ليس ل ب أ من ر يسير ولذالة العلماء اللي ك يحفظ مليون ادلتها د أحمد ر ج ة حنبل بن ا ف ح و ا كتاب تذكرة الحفاظ سوف تجدون عدداً كبيرا من الحفاظ من كان يحفظ مليون حديث أ ل ف أ ل ف حديث و أ ن ا م ن زمن ا لما كنت في الشام جامع عدد كبير من هؤلاء الحفاظ ك ن ت تريد أف... أن أ أن... أن... ف ي د ه م بدراج خ ا ص ة ولكنهم ما بلغوا د ر ج ة أ ح م د بن حبان و ل ي س من النقاد في الحديث حفاظ ينقل الناس عنهم ولكنهم لم يصلوا ل د ر ج ة النقل لن ينقل عنهم أبدا افتحوا اي كتاب ا من كتب الجرح والتعديل ما تجد لواحد منهم ذكرا م تجد له ذكرى الحفظ ز ر شيء والنقد شيء و اخر ل آ النقد شيء والحكم على الحديث ب ا ل ص ح ة والضعف شيء آ خ ر من وصل إ ل ى ما وصل إ ل ي ه الامام إ م ل الرجال قليل ذ ه ب ي في جداً ن وصل إلى م الذهبي و ص إليه الإمامُ ل ا في الرجال قليل جدا من وصل اليه لكن الامام الذهبي رحمه الله تعالى ليست له تلك ا ل ش ه ر ة التي كانت في الامام العراقي مع أ ن العراقي لم يترك لنا تراثا ً من الرجال كما تركه ا ل إ م ا م الذهبي ف إ ذ ا قال العلماء قال الذهبي وقال العراقي كلام العراقي رجح كلام الذهبي مرجوح نزل يسير ومع هذا هو في التصحيح والتضعيف في الحديث ليس ت غ ي ر ه إ ذ ا الحضن شيء والنقد شيء ا ل ر و ا ي ة شيء و ا ل د ر ا ي ة شيء آخر و اخر ل د ر ا ي شيء ة آ م ع ر ف ة الرجال شيء والحكم على حديث شيء لو صحيح أ و ضعيف شيء آ خ ر الان ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي مثل امام ل إ ب ا ل حجر لا ما قال هذا أ ح د العلماء ا ب ا ل ح ج ر أقدر من الامام إ م ل الحديد ه ي في بن ي أبرع ابن من الإمام حجر في الرجال وربما كان تختلف الامام الذهبي في ا ل ر ج ا ل أ ن ا ل ا ل م ا و ا ل آ ن إذا س ت ط ر ت في ه ذ ا س ت ط ر ا ج ا ل م الكلام و و ض ع لكن إلي جرنا هذا ا ل إ م ا م ب ا ل حجر له استدراكات على ا ل إ م ا م الذهبي لكنه ليس م ع ن ا هذا أ ن ا ل إ م ا م الذهبي دونه في الرجال ما يظن هذا إ ل ا إ ن س ا ن جاهل بالرجال وجاهل بالتاريخ نعم الحفظ ذ ي يريد أن أقوله ل ا شيء والنقد شيء م ع ر ف ة الرجال شيء والحكم على الحديث من خلال الرجال شيء آخر شيء آ خ ر م م ا ر س ة هذا ليست ك م م ا ر س ة هذا والحفظ الحديث مع م ع ر ف ة الرجال والنقد مثل إ م ا م أ ح م د بن حنبل الذي بلغ الذره العليا في حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معرفته بالرجال والتاريخ والترازم والسير وفي النقد والتضحيح والتضعيف يعني جمع ما لم يجمعه كثير ما المؤمنين الحديث لم بلغ أهير في في الحديث إلا أنه في فقه كان يقول لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث إ ذ ا هذا كله في وادي واستنباط ا ل أ ح ك ا م من الحديث في واد اخر ا لو ي م شئنا مليون حديث كيف تدون ك ي فصلنا تدوّن؟ ب ت ع ذ ج الطرق من يستطيع ان يدون مليون حديث ويقراها تصور من ي الحديث كمجلد لماذا اعمل كان يحفظ عن ظهر قلب يحفظه مع رجاله تراجعه الرجل من الرجال ش ي و خ الرجل و ت ن ا م ذ ه الرجل وحال الرجل من الضعف و ا ل ق و ة ويعرفون كل خ ف ي ة كل ص غ ي ر ة وكبيرة عن الرجل كيف كانت ملازمته لشيخه ما هي عدد الاحاديث التي رواها عن شيخه وبهذا استطاعوا ان يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف نعم هكذا كان、الأئمة. نحن اليوم نسأل هؤلاء المجتهدين،, هؤلاء المجتهدين المعاصرين نسألهم حد حدثنا بن أين الصحاعة الأئمة اليوم ما ما أحمد الحمد هكذا هؤلاء هل هذا الستة أقول لو قرأت حدث من عقبات هل م ا إيش بديون معنى الحديث يفرم هي ذ ا هل ه موجوده ة أصلاً؟ ل هي موجودة في الآن بين ي ي د ن ايدينا ل س ت م و و ج ة ف ي ي د ن و إ ن م ا ن ق ر أ هكذا في التاريخ في م ص ط ل ح العزيز أن لو كان ألف ألف حديث أي بتعدد الحديث نعم. نسأله هل قرأت قرأتها قرأت كان نعم لو الصرق للحديث الواعد هل الصحاحة ليست كل الحديث يقول لا هل لا؟ هل لا؟ هل, لا؟ هل دخالي مستملة؟ هل حفظتها حفظتها يحفظ حديث بتعدد هذه اذا ل هل مخالدة؟ هل أولا؟ هل هل أولا؟ قرأتها حبصة حبصة مصرمة؟ قرأتها سبقين سبقين سبقين سبقين إ كان الذي حفظ كل هذا و أ ض ا ف إ ل ي ه أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة جدا ما قال إ ن ه مجتهد احمد بن ح ب ل فكيف يقول الناس في ه ذ انهم العصر إ إنه مجتهدون لا افهم و ا هذا لكن ربما عندهم شيء ما نفهمه يصير في الدنيا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة يصير في الدنيا يعني اليوم العصر عصر الانتكاس, عصر الانتكاس العقلي ب ر ي ص ر الانتكاث ا ل ع اليوم كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخون ا ل أ م ي ن ويؤتمن ا ل ق ا ئ ن و ي س أ ل ا ل ج ا ه ل ويترك العالم ه ذ اليوم هو ا ع ص ر ا ل الناس يقول فلان يريد أ ن يلقي ا ص ي ل ة من هؤلاء الذين يقولون هذا المعاصر ذ هذا ي يقولون ن القائل ل ا يسموه الشعر الحر ا ل ح د ا ث ل شعر اوربي ل أ و لكنه يقوله ب ل غ ة العرب بحروف العربية يقولون كلامه ه وما يفهم معناه ك ي ش يقولون ما يفهم يتكلم ما اعرف عن, عن الاسد ويقول ب ع د ن ي في السماء برج ويقول الاسد دخل في ا ل م غ ا ر ة و ن ز ر ت الامطار وطلع الشوك ابلغ من هذا الكلام والدليل على هذا اليوم نحن لا نفهم من شيء هذا هو م ه د لا ف ه ما من ت ه ه ا ا هذا الزجاج د هو اليوم يعني المعاصر اليوم المعاصر الاجتهاد يعني الناس ويخرجون ما تسمعون القطيدة ليس فهمنا فهمتوا منه شيئا فالشاعر بليغ قال شيئا ً لا يفهم وكذلك المجتهد اليوم يجتهد أ ن ا ب ن ل ن س ب ه لي لا يفهم ما أ ف ه م إ ذ ا كان أ ح م د بن حنبل يقول إ ن ه مجتهد ا هو م ف إ ي ش يقول هؤلاء ا ل ص ب ي ة في هذا العصر م ا هو مفهوم وهذا هو الاجتهاد في هذا العصر أ ن تقول شيئا ً غير مفهوم خلاص خلفي هذا كل عصر له د و ل ة وله رجال عصرين د و ل ة ورجال فاليوم ا ل ع ص ر الحاضر الذي نعيش فيه ا ل إ ن س ا ن يصير إ ي م ا ن ا كلما أ و غ ل في الجهل كلما ازداد في العلم عند الناس ويصير مجتهدا إ ذ ا قال كلاما لا يفهم نعم طيب قرر شرط ان يعرف لسان العرب أن يعرف لغة لسان غ ة ل العرب ل غ ة ونحوه يعني يعرف ا ل ل غ ة كل ما يتعلق بها يعني م س أ ل ة القاموس هذه بديهي ة يعني إ لا يحتاج أ ن يقلد ابن منظور ولا شيو زبابي ولا ابن زيده ولا زيد ولا ع م ر من علماء النحو م ا يحتاج لهذا م ا يحتاج يقرا كتاب ا ل أ ذ ه ر ي هو امام مجتهد يعرف ل غ ة العرب حفظها أ ت ق ن ه ا هم ي ن ق ر و ن عنه ا ل ل غ ة مثل الامام الشافعي تنقل عنه ا ل ل غ ة ما يتعلم ا ل ل غ ة من الناس لا س ينقلون عنه ل غ ة لغه العرب ل غ ة ا ل ق ر آ ن الكريم نعم لكن مع هذا نحن نرضى أ ن ي ق ر أ لا م ا ي ن ت ه ى هذا أ ن يعرف ا ل إ ن س ا ن ب ذ ل ك إن م كان ل ت بد ان ي ق ر أ لكن من الذي ي ق ر أ اليوم من الذي يعرف ل غ ة العرب اليوم لو كنا ل و س ع المختار الصحاح الذي كان مقرر على سنه الابتدائي م يأخذوه الصحاح ع ف ه بدورة اقرؤوه ل م نعم كبار ا ل م ش ت ه د ي ن عصر كبار ا ل م ش ت ه د يحمل العصر ي معه مختار الصحاح و أ ح د الذين أ س س و ا الاجتهاد ودوروا قواعده قال ل ل ن ا طريق الاجتهاد سهل جدا قال لهم أ ن ا بجلسه و ا ح د ة ن ص ف ساعه م ل ك م مجتهدين واول ش أ ء ان ي ق ر أ أ ن يكون عنده سنن ابي داود مختار الصحاح, الصحاح مصباح المنير أنه ومختار الصحاح, مختار الصحاح مختارات لكتاب ا ل ت ح ا ح ل ل ج و ه د ي مختارات كما هو واضح من عنوانه مصطلح المنير هذا كتاب سلف من أ ج ل الاصطلاحات ا ل ث ق ه ي ة العبارات ا ل ل غ و ي ة ا ل ث ق ه ي ة لو قال مصطلح المنير ك ا ن أ ف ض ل من مختار ا ل ت ح ا ح اما أ ن يقرا لسان العرب ي ق ع في خمسه عشر مجلدا اما أ ن ي ق ر أ كتاب تهذيب ا لغه ا ل أ ز ه ر ي ي ق ع في حوالي عشرين م ج ل د هذا مقطوع منه خمسه ع ش مجلد ناقض أ م ا ن ق ر أ لسان العرب لابن شرح القاموس التاجي العروس هذا لا بعيد جدا هذا م ا يحتاجه المشاهد يحتاجه المقلد من أ م ث ا ل ه لا من ا ل م ش ت ه د لا ما يحتاجه هذا ل أ ن ه كلما ترقى ما سمعتم في الماضي كان ا ل إ ن س ا ن ذ ل ى د ر ج ة ع ا ل ي ة من العلم يسقط عنه التكليف بعض الباطنيه كانوا يزعمون أ ن ه م ترقوا في ا ل ع ب ا د ة ل د ر ج ة أ ن ه م سقط عنهم فالتفني فعف الغدل من ادعى ان الله تعالى أ س ق ف عنه ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه بلغ م ر ت ب ة ع ا ل ي ة بالقرب من الله فقتله خير من قتل ه يأتي كافر. في ارتقى كافر كثير الناس إذا في فصغر ه ل ا كافر ذ ل ك ر ت ق و ا جدا م ا بحاجة عد لا ش ح القاموس ولا للإنسان العرب ولا للمحكم ولا لتهذيب ا ل ل غ ة يكفيه مختار ا ل ص ح ا ح و للاستنكار فقط لا غير نعم كل عصر له مصطلحات وله مقومات خال العرب نحو وبلاغة ومثل اللغة لأن مثل اللغة يتوقف عليه فهم القرآن الكريم نعم معاني الكلمات قال ليس هذا لغة ومثل لأن مثل عليه ليس يجب يعرف يتوقف أن نحو نعم وصرف فهم فقط و أ ن يعرف أ ق و ا ل العلماء من ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم يعرف ا ل م س أ ل ة ا ل ف ق ه ي ة ماذا قال فيها الصحابه ة ماذا قال ف ي التابعون ا ماذا قال فيها ا ل ا ئ م ة المجتهدون ل أ ن ا ل ا ن ت ا ن ة حينما ي ق ر أ ما قال غيره في ا ل م س أ ل ة يزداد نظره ح د ة ويزداد عقله فهما ويزداد تمكنا من ا ل م س أ ل ة بخلاف ما لو نظر بها وحده فلابد أ ن يطلع على آ ر ا ء العلماء في مختلف ا ل أ م ص ا ر ولابد أ ن يعرف مواطن ا ل إ ج م ا ع حتى لا يخرقها ربما أ ب ك ى في م س أ ل ه بفجوه خ ر ق بها إ ج م ا ع الامه فلابد أ ن يعرف مواطن الاجماع حتى لا يخرقها يعرف اجماع الناس واختلافهم لابد أن يعرف بأنواعه. أصول الفقر من أجل ان ل ق ي ا س ب أ و ا ع ه يعرف ة للفقر أجل من ي القياس ب أ ن و ا ع ه وطبعا هذه الشروط كما ذكرت لكم هي الشروط المختصره وقد ل ي ا إمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم إليها إمام اختلاف الحديث رحمه مواطن للتحسان يصل الإنسان الدرجة اجتهاده حق قد مجتهد فان هذه ل قال م و ر إ تعذر جمع هذه الشروط ما وجد الانسان الذي بلغ د ر ج ة الاجتهاد المطلق عند ذلك لنا تفصيل ل إذا تعرفوا أردت أن وإي يعني كتاب الكتب الأصول, يعني أي كتاب الكتب الأصول الكبيرة القديمة وتتحدثوا هذا الموضوع أنا عن في كتابي ذكرت تقريبا كل تقريبا التي تتوفر الشروط ا وجيد شروطي في ل م ج ت ه د ا ل ل م ط ق في م ق د م ة كتابي في الطبقات المجتهدين طبقات المجتهدين ط ب ق ا ت ل ش ا ف ع ي ة أ ي ض ا قدمت م ق د م ة ع ا م ة حول الاجتهاد والشروط التي ي ج ب أ ن تتوفر في كل طبقه من طبقات المجتهدين التي ذكرتها في ب د ا ي ة الدرس نعم و نحن ن ق ر أ هذا نتمنى أ ن نصير مجتهدين نحن ما نرضى لانفسنا أ ن نكون مقلدين نتمنى أ ن نصير لكن ما استطعنا نحن ن ق ر أ م س أ ل ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل آ ن حينما نقرا وجدلتها عند العلماء يعني يشيب ر أ س المرء يشيب ر أ س ا ل إ ن س ا ن يشيب ر أ س ه كيف تكلم اسلافنا رضوان الله عليهم ب ا ل ف ق ر وكيف كانت معلوماتهم وما هي ا ل د ر ج ة التي وصلوا إ ل ي ه ا من العلم ت ع ر ف هذا من يمارس الفقه والكتابه ة ف ي الإمام أبو محمد الجويني فيه المذهب وتوفى عام الهجرة بال بباله بداية طلبه للعلم ل من من وتوفى في في 438 خطر ك في فترة م ن حياته أن ي ص و ص حظه د انه مطلقة قال لا داعي أ يؤدف على م ذ ب ا ل إ ما م الشافعي وقعا الإسلام يعني هو ينظر في الأدلة يد ت مواقع ي الامام إ ل ي البيتقي رحمه الله تعالى صاحب السنن الكبرى وصاحب م ع ر ف ة السنن و ا ل آ ث ا ر وهو عجز من أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين ودفع لما نظر الامام البينقي في كتاب أ ب ي محمد الجويني وقد اتفق ع ل م ا ؤ ن ا جميعا اتفق أصحابنا في المذهب ا ا في ف ل ش على ي ع أ ن ه بلغ د ر ج ة الاجتهاد في المذهب وقد غال بعض الناس فيه فقال لو أ ر ا د أ ن يكون مشتعلا مطلقا لكان ف و ق ع ا ل جزءان في يد امام ل إ ا ل بينقي ف أ و ج د له عشرات ا ل أ خ ط ا ء ا ل ع ل م ي ة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير الحديث في المعقول والمنقول وكتب إ ل ي ه ر س ا ل ة ط و ي ل ة يطلب منه فيها أ ن يستغفر الله تعالى ويتوب إ ل ي ه عما بدر منه في ا ل ج ر أ ة على الانجيل إ ل ل فلما محمد قرأ أبو و ن ي هذا استغفر ا ل تعالى ه وترك م اقرا كان التصنيف ا عليه ورجع إلى على إلى ل ف ه أثقنه عليه في حياته الذي في ونشأ لأنه أ ى نفسه دون مرتبة من يصل بدرجة مرتبة يصن ل م تقرأوا هذه ا ل ر س ا ل ة في طبقات ا ل إ م م ا طبقات ا في ل ش ا ف ع ي ة الكبرى إ م ا في ت ر ج م ة أ ب ي محمد الجويني و إ م ا في ت ر ج م ة ا ل إ م ا م أ ب ي ا ق ي ن س ي في ترجمتين ذكرت هذه إ م ا في ت ر ج م ة الجويني ذكر ر س ا ل ة الامام البياقي ه كلها ل إ م ا م ابي محمد الجوين نعم فرحم الله براء عرق خجره فوقف عنده ف إ ن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له ش و ك ة ف ا ت ق ة أ و م ق ل د ة جمع ا ل م ق ل د ة مع ا ل ف ا ت ق ولا ف ا ت ق ة أ و م ق ل د ة ومقلد ة ج ي ت كحالتنا مقلد يعني مثل ا ل إ م ا م ابي سعيد الصخري مثل امام ل إ أ ب ي محمد الجويني مثل امام ل إ الغزالي او غ ي مقلدون ل ل إ م ا م الشافعي مثل ا ل إ م ا م النووي مثل ا ل إ م ا م الرافعي مثل ا ل إ م ا م ا ل أ ذ ر ع ي م ق ل د ة كل هؤلاء م ق ل د ة قال ف إ ن تعذر جمع هذه الشروط وولى سلطان له ش و ك ة سلطان يعني عنده ق د ر ة ح ك م ه نافذ في الديار ف ا ت ق ا أ و مقلدا نفذ قضاه ء فاسقا يعني مجتهدا فاسقا والعياذ بالله تعالى ما وجد في أ م ت ن ا مثل هذا لكن على افتراض وجوده عمليه ان يكون عدلا أ ن يكون مسلما و أ ن يكون عدلا ان لا يكون فاسقا قال لو و ل ا مجتهدا لكن عنده فزر وكان السلطان ذا ش و ك ة قد ا ينقل قضاء في هذه ا ل ح ا ل ة من اجل الحفاظ على م ص ح ة ا ل ا م ة واستقرار ا ل أ م ن و ا ل س ت ب ا د ه فيها فول السلطان له ش و ك ة فاسقا ً ومقلدا ً نفذ ق ض ا ء ه للضروره هذا مع, مع وجود المجتهد العدل لكن عند عدم وجود المجتهد العدل أ ي ض ا ً ل ل ض ر و ر ة سواء كان السلطان له ش و ك ة أ و ل ي س له ش و ك ة لابد أ ن يتولى منصب القضاء أ ن ا س يقضون بالخصومات بين الناس إ ن شاء الله نتم الكلام على بقيه موضوع ا د ر س القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و ص ل ب ه